حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت وخلت عن المواطاه قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعة وهذا النظر في صحة المراسيل بالنظر إلى غيرها من الطرق فإن الحديث المرسل ينظر إليه نظرة منفردة عن غيره من الطرق وللعلماء فيه كلام كما سبق التنبيه على اختلاف العلماء في المراسيل هل يحتج بها أم لا والصحيح هو التفصيل في مراسيل من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة فتقبل إذا كانت على هذا النحو وأما إذا كانت ممن لا يبالي عن من يروي عنه فإنها لا يحتج بها وهذا بالنظر إلى الحديث المرسل بالنظر إلى انفراده عن غيره وأما بالنظر إلى تعدد الطرق فهناك نظرة للعلماء في الحديث المرسل وفي غيره من أنواع الحديث الضعيف وهو تعدد الطرق فإذا تعددت الطرق وخلت عن المواطئة قصدا المواطئة هي الموافقة يعني خلت هذه الطرق من الاتفاق المقصود وهو أن يكون هناك تواطؤ واتفاق قصدا على روايه كما يحصل من بعض اهل البدع الذين يتواطؤون على الكذب فيكون هذا من التواطؤ على الكذب فلا يحتج بهذه الاخبار اذا حصل تواطؤ أكثر من شخص يعني على رواية يتفقون على روايتها كذبا إن هذه لا تقبل لكن انخلت عن المواطاه قصد يعني سلمت من الاتفاق المقصود على هذه الرواية أو الاتفاق بغير قصد أو سلمت من الاتفاق بغير قصد كيف؟ لأن الرواية قد لا يحصل عليها تواطئ ولكنه يحصل الاتفاق بغير قصد وهذا ذكره شيخ الإسلام في أن هذا يكون في بعض الأخبار وأما إذا, تعدد أما إذا طالت الرواية واشتملت على أنواع من المسائل والفنون وفيها تفصيل فإنه لا يمكن الاتفاق على هذه الرواية بهذا التفصيل إلا أن تكون صدقا أو تحصل المواطعة عليها أما الاتفاق بغير قصد إنه لا يتصور في مثل هذا وسيأتي التنبيه على هذا عند التمثيل إذا اذا سلمت من المواطاه قصدا وهو الاتفاق على هذه الرواية أو الاتفاق بغير قصد مثل أن يتفق اثنان على رواية يتفقان فيها على الكذب مثل الأخبار التي تنقل ويكثر نقلها في الناس. فإنه قد يحصل أن أكثر من شخص ينقلون الخبر الكاذب بحكم الموافقة لكن هذا لا يكون فيه تفصيل أما إذا كان هناك تفصيل في هذه الأخبار فإنه لا يمكن أن يحصل هذا إما أن يكون هذا الخبر صحيحا وإما أن تكون هناك مواطاه عن قصد على رواية هذا الخبر فإذا سلمت من هذين الأمرين كانت صحيحة قطعا لأنه لا يمكن الاتفاق على هذا التفصيل لا يمكن أن يحصل هذا الاتفاق على هذا التفصيل مع عدم التواطؤ وكذلك لا يمكن الاتفاق على هذا التفصيل من غير تواطؤ واتفاق فيدل على صحة الرواية قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب الرواية لا تخلق إما أن تكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن تكون كذبا تعمد صاحبه الكذب فالخبر الصحيح هو المطابق للواقع والكذب هو المخالفة ولهذا يتوسع في الكذب في أنه يطلق على كل من قال الباطل ولو كان عن اجتهاد كما يطلق على بعض المخالفين يقال كذب فلان إذا خالف الحق إذا أخبر بخلاف الحق ولو كان مجتهدا فيه ولكنه لا يئس بهذا ولا يسمى هذا الكذب ولا يطرق على هذا الكذب المحرم الذي يأثم عليه صاحبه أما الذي يأثم عليه صاحبه هو أن يتعمد الكذب قال أو أخطأ فيه إما أن يكون الخبر منقول بالموافقه فيكون صدقا وإما أن يكون كذبا أو أن يحصل الخطأ فيه أن يحصل الخطأ فيه من غير تعمد للكذب فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب ولهذا يلاحظ أنه اشترط في الراوي العدالة والضبط فالعدالة تمنعه من الكذب والضبط يمنعه من الخطأ فإذا اجتمع فيه الشرطان العدالة والضبط فإنه تقبل روايته ولهذا قد يضعف من هو عدل لكن ليس عنده ضبط وكذلك من يكون عنده ضبط لكنه ليس بعدل فإذا اجتمعت العدالة المانعة من الكذب والضبط الذي يمنع من الخطأ قبل خبر الراوي نعم. قال رحمه الله فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على, على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح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 فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطا لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاه من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطاه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا نعم ثم قال إن الحديث إذا جاء من جهتين أو جهات حديث المرسل أو غيره من أنواع الحديث الضعيفة إذا جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطا على اختلاقه لم يحصل لا اتفاق على اختلاقه على كذبه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد لأن بعض الأخبار قد تقع عليه الموافقة من غير قصد مثل من يخبر يعني عن شيء من الأمور الغيبية مثل الآن من يخبر عن قيام الساعة فانه كثر الكذب في هذا فلو جاء أحد الكذابين وحدد وقت قيام الساعة بزمن وجاء آخر وحددها بزمن فإن هذا لا يقبل لأن هذا ممكن أن يحصل الاتفاق عليه لانه كثر الكذب في هذا الباب وقد يحصل الاتفاق على تحديد وقت معين مع أن هذا التحديد أيضا ترده النصوص في ان هذا العلم محجوب عن الناس لكن المقصود انه قد يحصل الاتفاق من غير مواطاه على بعض الاخبار ثم مثل المصنف بمثال وهو ان يحدث شخص عن واقعه جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال وياتي شخص اخر قد علم أنه لم الأول، أي لم يوافقه فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال تفاصيل لحادثة فيها أقوال وأحداث يصعب الاتفاق عليها من غير مواطعة وعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة إن لا يمكن أن يتفق حتى ولو أراد الكذب عليها إن لم يتواطع فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا. أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بغير مواتع. أما إذا أمكن الاتفاق عليها بغير مواتع فلا يعطى هذا الحديث يعني هذه الدرجة من الصحة وإنما يكون مما يمكن أن يحصل عليه مواتع واتفاق من غير من غير اتفاق على ذلك. وهذا يعرف ولهذا أول ما ينظر في مثل هذه المراسيل وغيرها أن ينظر في تفاصيل الحادثة فإذا كان فيها تفاصيل طويلة ثم جاء في من طريق آخر وجاءت هذه التفاصيل ولا يمكن لكل من الراويين أن يتفق على ذلك فإن هذا يدل على صدق الخبر وأما إذا أمكن الاتفاق عليه من غير موافقة فإنه لا يحكم له بذلك ثم قال فإن الرجل قد يتفق هنا يشير إلى أنه قد يتفق فيما دون هذه التفاصيل قد يحصل اتفاق فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها هذا قد يحصل أن يكذب أحدهما كذبة تتعلق بمسألة أو أن ينظم بيتا من الشعب أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي يعني أن ينظم قصيدة تشتمل على عدة أبيات وهي مستملة على قافية والقافية هو آخر هي آخر كلمة في البيت والروي هو آخر حرف على اختلاف بين العلماء في هذا الباب في القافية والروي فلم تجري العادة يعني أن يحصل اتفاق على هذه القصيدة يعني على تعدد الأبيات وكذلك أن تكون على قافية واحدة وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى بحيث لو أن أحد الرواه أسند قصيدة لرجل من الصحابة من التابعين في خمسين بيت ثم جاء آخر وأسندها إلى هذا الصحابي فإنه لا يمكن أن يحصل فإذا لم يمكن أن يتواطع على ذلك فهذا يدل على صدق الخبر لأنه لا يمكن أن... حتى لو أنه ما أراد الكذب أن يتفق على الكذب على هذا التفصيل وأما أن ينسب بيتا فهذا ممكن أن يشترك في نظمه ويحصل الاتفاق عليه من غير موافقه مع الطول المفرط يعني في القصيدة بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون يعني فيه أبواب من العلم وحدث آخر بمثله فإنه, فإنه إما أن يكون واطأه عليه يعني وافقه عليه واتفق عليه أو أخذ منه أو يكون الحديث صدقه إما أن يتفق على الكذب أو أن يأخذ أحدهم عن الآخر فإذا لم يمكن اتفاقهما ولم يمكن أن يأخذ احدهما عن الآخر دل هذا على صدق الخبر نعم. قال رحمه الله وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تغبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل يحتاج بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيد وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة نعم قال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه توجد أكثر من طريق على هذا الوجه من المنقولات إن لم يكن أحدها وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله يعني بالنظر إلى الرواية على جهة الانفراد فإن النظر إلى السند فإنه لا يعطي الحكم أو لا يحصل به تحصل به القوة بالحكم على هذه الرواية بأنها صحيحة لكن بالنظر إلى غيره وإلى مجموع الطرق فإنه قد يتقوى تتقوى بعض الأحاديث الضعيفة بكثرة الطرق قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذا الطريق إذا اشتملت هذه الرواية على ألفاظ ودقائق في التفاصيل فإنها لا تضبط بهذا الطريق لأن إنما حكمنا لهذه الرواية بالصحة من حيث الجملة للاتفاق على غالب ما جاء فيها لكن الألفاظ قد لا يحصل عليها اتفاق فلا يقطع بها وإنما حكمنا لهذه الرواية بالصحة لأن من حيث الجملة لا يمكن تواطع عليها بل يحتاج إلى طريق إلى طريق يثبت به مثل تلك الألفاظ والدقائق ان يكون هناك طريق آخر يثبت به أو تثبت به هذه الألفاظ والدقائق التي هي في تفاصيل الرواية قال ولهذا ثبت ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا يعني ثابت أن غزوة بدر قبل أحد بالتواتر ولكثرة الروايات وإن كان بعض هذه الروايات قد ينظر في أفرادها فلا يتقوى بعض هذه الروايات على أن يحكم لها بالصحة لكن بمجموعها هي متواترة على أن بدر قبل أحد بل أن هناك من التفاصيل ما يقطع بها مثل أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبه والوليد في كما ورد في قصة بدر أن هؤلاء النفر من قريش عتبة بن ربيعة وشيبه بن ربيعة والوليد بن عتبة برزوا وطلبوا المبارزة فبرز لهم ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعبيدة وعلي فبارزهم فهذا مما يقطع به وان عليا قتل الوليد لانه كان اصغر القوم كان علي اصغر القوم ولهذا لم يحصل اختلاف فيه وان حمزه قتل قرنه لكن هناك اختلاف من الذي قتله حمزه هل هو عتبه او شيبه ثم يشك في قرنه هل هو عتبه او شيبه لانه حصل اتفاق لان اصغر القوم من المشركين هو الوليد وأصغرهم من المسلمين هو علي فاتفق على أن المبارزة كانت بين علي وبين الوليد لكن حصل شك في من الذي بارزه حمزه مع أنه أيضا اتفق على أن حمزة قتل قرنه يعني نده ثم يشك قرنه هل هو عتبة أو شيبة فالمقصود أن مثل هذه الأخبار يقطع بما يثبت في الجملة أن هناك مبارزة وأنه برز فلان لفلان ويثبت ما اتفقت عليه الروايات لكن إذا جاء في بعض الروايات أن حمزة بارز عتبة وفي رواية أنه بارز شيبة فهذا يحتاج إلى خبر آخر يصحح به هذا النقل ثم إن قد تتفق على أن حمزة قتل قرنه ثم بعد ذلك يأتي التفصيل قتل عتبة أو قتل شيبة فهنا حصل اتفاق على أن حمزه قتل قرنه ونده ولكن اختلف في هذا المقتول من هو فعند ذلك يحتاج إلى ما يعضد هذا بالاخبار الأخرى التي تقرر هذه المسألة الجزئية داخل هذه الرواية نعم. قال رحمه الله وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك نعم هذا جانب مهم جدا في هذا الباب وهو النظر إلى مجموعة الطرق ولهذا حصل لهذا نفع عظيم للأمة في أنها بمجموعة هذه الطرق وقف الناس على كثير من الأخبار حكموا لها بالصحة بالنظر إلى هذه الطرق ولهذا كان من طريقة المتقدمين أنهم يروون الأحاديث وقد ي... يعلم الراوي أن في هذه الرواية ما فيها من الضعف لكنهم يذكرون حتى إذا ما جاء المتأخر اجتمعت له هذه الطرق فيتقوى بعضها ببعض بخلاف يعني قصور الفهم عند بعض المتأخرين الذي يقول لا أروي إلا ما هو صحيح ثابت فإنه يفوته الكثير من هذه الروايات التي يتقوى بعضها ببعض ويحصل بها نفع بعد ذلك في العلم نعم. قال رحمه الله ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم, يأخذ عن لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عما هو فوقهم كما كما يعلم الرجل كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. نعم هنا يشير شيخ الإسلام إلى مسألة مهمة ينبغي التنبه لها في أنه ذكر في الأحاديث التي يتقوى بعضها ببعض من أنواع المرسل وغيره أنه أن لا يمكن التواطؤ على الكذب في روايتها وأنه لم يحصل تواطؤ بين الرواة لكن هنا قد يكون الرواة ثقات فلا يحتاج النظر في صحة الحديث إلى النظر إلى كون هؤلاء يتعمدون الكذب أم لا ولهذا قال ولهذا إذا روى الحديث ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأثى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن, أحده بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق قال لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على من النسيان والغلط فإذا جاء الخبر عن هؤلاء الذين لا يتعمدون الكذب عند ذلك لا ينظر في أن هؤلاء تعمدوا اختلاقها أم لا لانه مقطوع بأنهم لا يكذبون لكنه يخشى على بعضهم النسيان ويخشى أن يكون أحدهم أخذه عن الآخر فإذا علمنا أنه لم يأخذه من الآخر وهم منزهون عن الكذب فعند ذلك يقطع بصحة هذا الخبر وهذه من المسائل مما يدل على أن القطر في المراسلين وفي غيرها ليس بالنظر إلى أمور مطلقة فقط وإنما هي بالنظر إلى الرواه فإن بعض الرواه لا ينظر في تعمد هؤلاء الكذب أو غيرهم أو على الكذب وإنما يخشى من النسيان فإذا أمن أن يكون أحدهما أخذه عن الآخر عند ذلك يحكم بصحة الحديث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 فيما يخبرون بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يرد عليهم النسيان فإذا كان هذا الخبر علم أن أحدهما لم يأخذه عن الآخر يعرف أنه صدق قال كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك أي هذا عرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الرجل صاحبه فإنهم عرفوا بالصدق والأمانة وأنهم لا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اتفق علماء الجرح والتحديد على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر في عدالتهم ولا يمكن أن يجرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى العدالة وهم مؤتمنون كذلك فيما يخبرون به وكذلك الضبط فإن دينهم يمنعهم من أن ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتيقنون صدقه فهم عدول متفق عليهم فإذا وصل الخبر إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر بعد ذلك في عدالته لأنهم كلهم عدول وإنما ينظر في غيرهم في من دونهم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 لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعه حفظه نعم ثم مثل أيضا بمثال من التابعين في أنه كذلك إذا عرف من بعض ثقات التابعين أنهم لا يتعمدون الكذب فإن هذا مما يقطع بصدقهم فيه إذا ما اخبروا عنه فكيف بمن هو فوقهم من أئمة التابعين الذين عرفوا بالعدالة والضبط ثم ذكر أن الذي يخشى منه هو الغلط فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ولو كان عدلا ثقة في امره لكنه يرد عليه النسيان وكذلك قال ومن الحفاظ من قد عرف او من عرف الناس بعده من قد عرف الناس بعده, من قد, عرف الناس بعده من قد عرف الناس بعده عن ذلك جده اي بعده عن الخطأ والنسيان وهذا مما يدل على تفاوت أيضا هؤلاء في الضبط فإن بعض الناس عرف بالضبط كما عرف حال الشعب والزهر وعروه وقتاله ثم قال الثوري، وأمثالهم لا سيما الزهر في زمانه والثوري في زمانه ثم ذكر أنه لا يعرف بالزهر غلط مع كثرة حديثه وهذا مما يدل على تفاوت هؤلاء في الضبط فالذي لم يعرف بالخطأ مع كثرة روايته تطمئن النفس إلى نقله أكثر من النقل عن غيره نعم. قال رحمه الله والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطئة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطع امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطع ثم ذكر ملخص الكلام أن المقصود من هذا أن الحديث الطويل وهذا استثناء أو استدراك من الحديث القصير الذي يمكن أن يتواتع عليه من غير ممكن أن يتفق عليه من غير مواطع إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطن من غير اتفاق امتنع أن يكون غلطا انه يمتنع أن يتفق على كذبه واختلاقي مع هذا التفصيل كما امتنع أن يكون كذبا امتنع أن يكون غلطا كما يمتنع أن يكون كذبا لأنه لا يمكن التواطؤ عليه فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها يكون في بعضها مثل أن يذكر قصة معينة أو حادثة معينة يمكن أن يحصل فيها الاتفاق من غير تواطؤ فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاه من غير اتفاق امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطن وهذا بخلاف القصة القصيرة فإنه يمكن أن يحصل عليها الاتفاق فهذا مما يدل على أن الحديث الطويل الذي يمتنع التواطؤ على اختلاقه ولا يمكن الاتفاق عليه من غير تعمد فإن هذا يدل على صحته نعم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 اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإنه ورد من عدة طرق يقطع بصدقه وبصحته، ولكنه حصل اتفاق في الثمن أي في بعض الروايات مقدار الثمن الذي اشترى بها النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فمثل هذا لا يقطع بمجموع هذه الروايات بمقدار هذا الثمن وإنما يقطع بصحة هذه الرواية في الجملة ولهذا قال ان بين ذلك الإيمان البخاري في صحيح، ثم أشار إلى أنما ما في الصحيح أو ما في الصحيحين مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع عناية الشيخين بالصحيحين واجتهيادهما إلا أن الأمة أجمعت على قبولهما وعلى تلقي ما فيهما من الأخبار بالقبول والصحة والأمة لا تجتمع على خطر، فدل على أن ما أجمع عليه من اتفاق على ما في الصحيحين أنه صحيح وإن كانت هناك بعض الألفاظ وبعض العبارات مما يرد في الصحيحين هناك كلام لبعض أهل العلم في بعضها لكن من حيث الجملة فما في الصحيحين أنه مما تلقته الأمة بالقبول ويقطع به نعم قال رحمه الله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 ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك نعم ثم قال ولهذا كان جمهور أهل العلم جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم لأن الأمة إذا شع فيها أمر واتفقت عليه وتلقته بالقبول فإن هذا يوجب العلم قال وهذا هو الذي ذكره مصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفه ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة. إلا, فرقة. إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك يعني أنكروا أخبار الأحاة وقالوا أنه لا يحتج بها وانها لا تفيد العلم وأما الأصل في هذا أن أهل العلم إذا تلقوا هذه الأخبار بالقبول فإن هذا دليل على أنها تفيد العلم ثم قال ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك يعني حتى أهل الكلام أكثرهم على هذا وهناك طائفة قليلة من هؤلاء هم الذين أنكروا هذه الأخبار قال رحمه الله وهو قول أكثر الأشعريتك كابي إسحاق وابن فورك وأما الباقي اللاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو إسحاق وأمثاله من ائمه الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية نعم ثم ذكر أن هذا القول تلقي خبر الأحاد بالقبول وأنه يفيد العلم قال هو قول أكثر الأشعرية كما نقله طائف من أئمته وإنما أنكر هذا ابن الباقلاني وتبعه طائف من هؤلاء على قوله فيكون لأشعرية في هذا قولان قول الأول هو موافقة السلف وأكثر أهل الكلام وقول آخر قال به الباق اللاني ووافقه من وافقه ثم ذكر أن القول الأول هو الذي ذكره أكثر المالك الشافعية وكذلك المالكية والحمبلية أي أنه مشهور عند ائمه المذاهب الأربعة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 قال إذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار بذلك باجماع أهل العلم بالحديث لأنهم هم أهل الشأن. الشعب فإذا أجمعوا على تصديق الخبر كان هذا اجماعهم حجة على الأخذ به وعلى العمل به كما أن الاعتبار في الاجماع على الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة كما أن العبرة في الإجماع في مسائل الفقه. في مسائل الحلال والحرام والأمر والنهي وما يتعلق بهذه المسائل إجمع الفقهاء كذلك اجماع المحدثين على صدق الخبر مما يدل على صحته نعم قال رحمه الله والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون النقل لكن, لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك نعم ثم أشار هنا إلى أن الأصل في هذه الطرق إذا سلمت من الاتفاق على الكذب أن هذا يقطع بصدقها قال لكن هذا قد ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيئ الحفظ بالحديث المرسل أي أن مثل هذا الباب ينتفع به في رواية بعض الضعفاء وبعض المجاهيل بحيث تتقوى بعض هذه الطرق ببعضها بالنظر إلى مجموعة الطرق نعم. قال رحمه الله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 فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام نعم ثم ذكر أن أهل العلم أنهم كانوا ينقلون هذه الأخبار على سبيل الاعتبار وعلى سبيل الاستشهاد لا الاعتضاد بها كما أن الإمام أحمد كان يقول قد أكتب حديث الرجل لاعتبره. وهذا لأسباب يعني أن يكون هذا الراوي يعني عرض له عارض من احتراق الكتب أو فيه ضعف أو هناك سبب آخر من الأسباب فتكتب هذه الأخبار ليعتضد بها فهذا مما أورث الامه الكثير من العلم بمثل هذه الأخبار التي إذا نظر إلى مجموعها يتقوى بعضها ببعض بخلاف ما لو نظر. إلى كل خبر من هذه الأخبار نظرة مفردة فإنه قد لا يرتقي إلى درجة الصحة أو الاحتجاج به نعم. قال رحمه الله وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفر فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها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 وأن, في و... وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير نعم ثم أشار شيخ الإسلام فيما يقابل ما ذكره سابقا من أن بعض الأحاديث الضعيف والمراسيل لتقوى بعضها ببعض كذلك أشار إلى ما يقابل هذا من أن بعض رواية الثقات قد يستدرك عليهم في بعض ما أخبروا إذا عرف هذا من بعض الطرق قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها فهذا في مقابل الباب الأول أنه قد يتقوى حديث سيء الحفظ بطريق أخرى كذلك قد يضعف بعض ما جاء في خبر الثقة الصدوق الضابط لوقوف العلماء على سبب لهذا بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم وعلل الحديث بحيث يعرف العالم لهذا الحديث علة يتبين من خلالها ضعف هذا الحديث الذي لا يتنبه له الكثير إما ما يتعلق بالمتن أو بالأسانيد بال... وهو من أشرف علومه لأن يقف على كثير من الناس ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أنه قل أن يوجد في زمانه من يعرف هذا الباب بل ذكر أن هذا الباب أنه قد لا يوجد في الناس من يعرفه بعد عصر الأئمة. كالإمام أحمد ويحب معين وغير من هؤلاء بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر يعني عرفه الناس من خلال الرواية الأخرى كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال أي تزوجها في حل وليس هو محرم وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيها الغلاء مع أن هذه من روايه ابن عباس في اخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حرام أي محرم وأنه لم يصلي أن هذا مما غلط فيه وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط لمخالفه هذا لما جاء في من أخبار الثقات وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط في قول عثمان رضي الله عنه كنا يومئذ خائفين لانه قد يكون أن عثمان رضي الله عنه قدر هذا باجتهاده والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تمتع لذلك ولكن الواقع أنهم لم يكونوا في خوف وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط ايضا لأن الأحاديث الأخرى دلت على أن الإنشاء إنما يكون للجنة وليس للنار، فقد يحصل لبعض الثقات أنه يحصل له خلق، فيكون هذا مما عرف أنه خطأ وإن كان من رواية الثقات، ومثل أيضا الاختلاف بين العلماء في الحديث الذي في صحيح مسلم في إثبات لفظ الشمان لله عز وجل قال وبيده الشمان من الرواية الأخرى بيده الأخرى هذا أيضا مما اختلف العلماء فيه فيكون هذا من بعض المسائل الجزئية التي تكون في الرواية قد يضعفها أهل العلم بالنظر إلى الروايات الأخرى وبالنظر إلى تتبع يعني هذه الأحاديث وطرقها ومعرفة بعض هؤلاء العلماء بالعلل نعم قال رحمه الله والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث واهله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 حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعل دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط نعم ثم ينبه الشيخ الإسلام هنا لتنبيه مهم وأن الناس في هذا الباب طرفان ووسط وهو الوسطيه هي التي ذكرها في أنه قد يقوى أو يتقوى خبر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 ممن يجهل هذا الباب من أهل الكلام فإنهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف ولهذا ضعف كثير منهم أخبار الأحاد قالوا فإن خبر الأحاد محتمل للصدق والكذب ورد عليهم الإمام ابن القيم قال إن أخبروا عن أنفسهم فنعم في قولهم أن هذا لا يفيد العلم أما عند أهل العلم فإن العلم بصحة هذه الأخبار معلوم عند أهل العلم الذين عرفوا كيف كانت هذه الروايات وعلموا الشروط التي اعتبرها العلماء لصحة الحديث ومدى الضبط والدقة في الرواية فإنها تفيد العلم عند أهل العلم وهذا بخلاف ما لو قيل لرجل عامي الآن رجل يخبر عن رجل فانه يقول يحتمل أن أحدهما يكذب أو أن أحدهما أنه نسي لكن إذا قيل هذا لمن عرف شروط العلماء في صحة الرواية والشروط التي اعتبروها في رواية الرجل ومدى دقتهم في ذلك علم أنه إذا حدث ثقة عن ثقة فإنه لا يمكن أن يرد هذا الاحتمال ولهذا هذه الأخبار تفيد العلم عند أهل العلم بها قال ابن القيم كما أنها تفيد العلم بمعرفة يعني شيبوي عند النحاه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 فيظن أن كل الألفاظ الواردة أنها مما يقطع ويزم بصحتها حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط يعني مثل الألفاظ التي نبه عليها شخّلتنا فيقول هذه الرواية مثلا عن ابن عباس فلا يمكن أن تضعف هذه الرواية أو ما جاء فيها أو ما أخبر به عثمان مع أنه في الأخبار الأخرى وفي الروايات ما يدل على أن هذا غلط نشأ للراوي ولهذا يكون هذا يمثل جانب الاعتدال بين أولئك الذين لا يميزون بين هذا وهذا فأهل العلم يميزون ولهذا يحتجون ببعض الأحاديث الضعيفة اذا تقوت بطرق اخرى وقد يضاعفون بعض الالفاظ من روايه الثقة إذا دل الدليل على ضعفها لعل نتوقف عند هذا هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بارك الله فيكم ونسال الله عز وجل ان يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين هذا سائل يقول أحسن الله إليكم كيف يعلم كيف يعلم تواطؤ الرواة من عدمه هل يكون بمعرفة أنهم لم يجتمعوا لبعد ديارهم أم أن هناك أمور أخرى يعلم بها تواطؤ الرواة من عدمه نعم، أولا هذا الباب يرجع فيه إلى أهل العلم الضابطين له، وهو الذي إذا قدر أن هذا الحديث لا يمكن أن يتواطى عليه، أنه لا يمكن أن يمكن التواطى عليه قدرا بحيث يعني تباعد البلدان أو أن أحد الراويين في عصر وهذا في عصر وأن هذا لم يلتقي به فيعرف، أما إذا أمكن الاتفاق على هذا أو التواطئ بأي سبب من الأسباب فهذا لا يحكم له بهذا نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل الحكم على مجموع الطرق بالصحة إذا لم تحصل المواطئة هل هو عام حتى إذا كان في السند كذاب أو متهم نعم يقول الحكم على مجموع الطرق بالصحة إذا لم تحصل المواطئة هل هو عام حتى فيما كان في سنده كذاب أو متهم لا إذا كان الحديث موضوع أو وصل إلى هذه الدرجة فهذا مما لا يعتضد به لكن الأحاديث التي يكون فيها ضعف لا يصل إلى هذا الحد وإلا قد يكون هناك من الأحاديث الموضوعة ما لو اجتمعت وكثر نقلتها فإنه لا يمكن أن يتقوى بعضها ببعض لكن في مثل المراسيل أو في بعض الأسانيد الذي قد يكون فيها من الرواه ما يكون له سوء في الحفظ أو هو غير ضابط لسبب من الأسباب أما إذا وصل إلى حد الكذب ويكون الحديث موضوع فإنه لا يعترض به في مثل هذا الباب ولهذا يفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف في هذا بارك الله فيكم يقول أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التصحيح للمراسيل بمجموع الطرق هو تصحيح بالجملة لا لأفراد الكلمات فهل الأمر كذلك إذا كانت هذه المراسيل متطابقة من في جميع الطرق لا يقول هذا السائل ذكر شيخ الإسلام أن التصحيح للمراسيل بمجموع الطرق تصحيح بالجملة لا لأفراد الكلمات فهل الأمر كذلك إذا كانت الفاضل هذه المراسيل متطابقة من كل الطرق؟ نعم إذا تطابقت الألفاظ ليس بين اختلاف مثل ما تقدم مثل أن ينقل في غزوة بدر أنه حصل هناك مبارزة بين فلان وفلان وتتفق الروايات ثم يحصل اختلاف في الذي بارزه حمزة هل هو عتبة أو شيبة اختلفت الروايات فيه فهذا الذي يعني لا, لا يقطع به أما إذا اتفقت الروايات على شيء فهذا كما أن اتفقت على الجملة اتفقت على الأفراد بارك الله فيكم يقول هذا السائل هل قول أهل العلم عن حكم من الأحكام إن الأمة لقته بالقبول يعتبر إجماعا ذكر العلماء ان نقل الاجماع ايضا مما لا يسلم به لكل من نقله لكن اذا كان من ينقل الاجماع ممن عرف بالضبط والسبر والتتبع لكلام اهل العلم فان هذا النقل يعتد به واما اذا كان ممن عرف بالتساهل او ممن عرف بانه ينقل الاجماع من غير تثبت أو استدرك عليه في هذا فنقله للإجماع ككلامه في أبواب العلم فإن بعض الناس يقبل قوله وبعض الناس يؤخذ من قوله ويترك ولهذا ليس كل من, من نقل الإجماع يكون قد وقع الإجماع كما نقل هذا الناقل بل ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يدعي الإجماع إلا كاذب لأن لكثرة العلماء ولأن دعوى الإجماع على شيء فإنه يصعب لكن هذا لا يعني انتفاء الإجماع لأن الإجماع حجة ولو كان هذا غير ممكن لما علق به الحكم لكن كثير مما يدعى فيه الإجماع قد يحصل الخطأ فيه حتى من الأمور الغريبة ما ذكره بعض أهل العلم وذكره الشيخ بن تيمين في رسالته في اختلاف العلماء أنه قد يحصل الأمر إلى أن يدعي بعض العلماء الإجماع ويدعي عالم آخر الإجماع على خلاف ما ادعى عليه الاول الإجماع وهذا من أغرب ما يكون أن يدعي هذا الإجماع على شيء ثم يدعي الإجماع على خلافه وأما أن يحصل نقل الإجماع على قول أكثر أهل العلم فهذا كثير أن يكون أكثر العلماء على قول فيدعي الإجماع فيه فيكون الواقع أنه على قول الأكثر. وأما أن يحصل الأمر إلى أن ينقل الإجماع على شيء ثم ينقل الإجماع على خلافه فإن هذا دليل على أن هناك خلل في النقل في نقل الإجماع نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل في قول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها اسناد منها التفسير ذكر بعض الشراح أن أقرب ما يمكنه تفسير قول الإمام أحمد به أن يكون المراد بالإسناد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله حين ذكر المراسيل التي يقابلها المسند المرفوع قال ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل فهل يمكن حمل عبارة الإمام أحمد على المعنى المذكور؟ نعم هو كذلك كما ذكر يعني الشيخ الاسلام في أن المقصود بالإسناد هو ما يسند ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا في بداية كلامه وكذلك أيضا ما ينقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأنبياء وغيرهم فهو من هذا الباب هو من هذا الباب ومع هذا فلا يعني أيضا كلام الإمام أحمد هذا أنه مستغرق لكل أفراد المسائل فهناك أيضا بعضا الآيات ثبت تفسيرها بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما ذكر العلماء أن مثل هذه الألفاظ تلد على العموم الغالب لا أنها مستغرقة لكل الأفراد ها. بارك الله فيكم هذا سائل يقول ما حكم النقل عن المبتدعة فيما أصابوا فيه الحق أو وافقوا فيه أهل السنة النقل عنه في أي شيء الرواية أما في الرواية اختلف العلماء في رواية المبتدع يعني هل البدعة مما يقدح في عدالة الراوي أم لا فمن أهل العلم من يرى أن البدعة كالمعصية إذا عرف عن الرجل أن له تقصير وخلل في الدين فإن هذا يمنع من عدالته ومنهم من يقول إن الحامل على البدعة هو التدين فالذي منع من قبول رواية الفاسق هو ضعف الدين والمبتدع له قوة, قوة في الدين لكنه أخطأ فتقبل روايته ومنهم من فصل في هذا ففرق بين من عرف بالكذب لبدعته والانتصار لمذهبه ومن من عرف بالصدق ولهذا اتفقوا على ترك رواية الكذابين من أهل البدع الذين عرفوا بالانتصار لمذاهبهم وبدعهم وكذلك من كفر ببدعته فإن روايته لا تقبل وأما من سلم من الكفر وسلم من الكذب فإن على الصحيح أن مدار الرواية على الصدق فإذا عرف عن الرجل الصدق وإن كان فيه شيء من البدع فإنه تقبل روايته كما روى وأخرج المحدثون عن بعض أهل البدع كما في الصحيحين وفي غيرهما أنهم أخرجوا لبعض الخوارج الذين عرفوا ببدعتهم لكونهم عرفوا بالصدق بل ذكر بعض العلماء أن رواية من يعتقد أن الكذب كفر هو النفس اطمئن له أكثر ممن يرى أنه فسق لأن هؤلاء يعدون الكذب كفر فكونه يعتقد أن كذبه كفر وهو يفر من الكفر يمنع هذا من أن يكذب والمقصود أنه إذا عرف هذا المبتدع بالصدق والأمانة فإنه على الصحيح انه تقبل روايته لأن المانع من قبول رواية الفاسق هو ضعف الدين واحتمال الكذب ومدار الرواية على الصدق والكذب وهذا في باب الرواية أما في باب العلم وأخذ العلم عن أهل البدع فإنه لا يؤخذ عنهم لأنه قد يكون صادقا عدلا في نفسه لكنه يأتي الخطأ من جهه الفهم فيتضرر الناس بسوء فهمه للعلم وتنتقل البدعة بتدريسه الناس لما يخطئ فيه من أبواب العلم ومن العلماء من يفرق بين من يتلقى العلم عنه من غير ما أخطأ فيه من أبواب العلم إذا وجدت حاجة إذا لم يوجد في أهل السنة من يدرس هذا الباب وكان هذا المبتدع ضابطا لهذا الباب ولا يخشى على الطلبة التضرر ببدعته فإنه يتلقى العلم ولا يضيع العلم مع عدم وجود من يدرسه لكون المدرس له من أهل البدع إذا كان هذا لا يتعلق ببدعته أما إذا كان يتعلق ببدعته فإنه لا يؤخذ عنه ما اساء فيه وإنما يؤخذ ما أصاب فيه بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين